قبل ذل ما كنت أعرفك قبل ذا الحين قبل ذل ما كنت أعرفك قبل ذا الحين ونلي حرم قلبه من غلا ملذاته ترده مخافة خالقه عن حدود الدين ولا تكسر الهقوات من دون غاياته من الخوف لو يسجد جبينه عليه يبين خشوع المصلي لا فرغ من تحياته يبي من حياته وجهه وشيمة الحيين يبي بعد موته عفو ربه ومرضاته قبل لا يحس بحاجة الوصل للغالين يحس بكبر قدره وقيمة قناعاته مناخر حسافة حسها من قبل عامين لذللها دمعة ولا آخر أبياته سمع بالحياه ويحسب بنا الحياه سنين وهي ليلة تنفني من البعد خطواته وهو هاقي ما عادله ورغبتها دين ولا لهم حية وجهها وابتساماتها سرابين تعني بالضمير وندمه وبين يبي من ملذتها ملذات ما فاته على غفله من عيون خلق الله الغافين يشيل امنيات انتوها ما بعد جاته عيونه على يمتك ويدينه الثنتين تسابق خياله في عيونك ونظراته معه قلب لو يعرف مسير المقدي وين سبقه تلحفك وغرق فيه ملذاته يعرفن ما للصبر دونك لسان وعين ويعرفن لحظات اللي قا معك فواته تلاحق مساه وما نسنه طويل يدين نسنه مغامر وإنه مانيه شماته يليت النصوح العاقل المؤمن المسكين يرد الجنون اللي يتربص على ذاته لكن الجنون اللي معه منخلق منطين يشابهك بزوله وصوته ونياته كيف يتفادى غلطته والظروف تزين ما كان الظروف إلا تحت أمره رغباته توقف لها الدنيا مع وردة النسرين ولو وردة النسرين ثكلا ومواته يجي من حنينه بس مدري يجيك منين من أول سلامه أو من آخر بركاته يحيي الحياة اللي تسامت بصدره لين رسم وجهك الدنيا على طارف إشفاته تبسم معاه اللي تبسم وقول عسى الله يغفر له ذنوبه وزلاته لا تساله عن آخر قصيده عن الغالين ترى اخر قصيده قالها من تنهاته